بسم الله الرحمن الرحيم و الزيتون و القورتين وهذا البلد الامين لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم فَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا إِنَّ ٱللَّهَ بِأَحْكَمِ ٱلْحَاكِمِينَ